وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وألو استقاموا على قرار طريقه لا اشقيناهم ما انغض قل لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نشلكه عذابه فعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَدَغًا قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَا يُجِيرُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَحْمُنُونَ مَنْ أَضَاعَ نَاصِرُهُ وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَجَلِّي أَقْرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا وَجَاءُوا مِنْهُ رَسُولٌ فَإِنَّهُ يَشْدُوكُم مِّن دُبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا بِسَلَامَةِ رَبِّهِمْ لِيَعْلَمَ أَم قَدْ أَبْلَغُوا